اخوتها <الحام> اخوتها <الحام> <أخوت <الحام> ابو خبر عاجل نزل جبريل وبدا العزم المنشور <وصاح> <أش> <أه> <يبا> <يبيا> baad khabar aajal wa khabar aajal nzal jibril u bidda lazim al manshur usah walaw sa وصاح بصوت يا طاه النور تزوج من النور أي والله والله الأملاك الأملاك نثرت ياس وتزينت كل الحور اي والله ها اخوتي ها اخوتي ها وجبريل يزفهم جبريل يزفهم بجناح جبريل يزفهم بجناح جبريل نجاح جبريل يلا آخر هو سواسنك الدعاء إلى الشاعر الأساد حسين طالب السماوين يبا حيدرنا حيدرنا كف الفاطم والزهرة كف الحيدر والله حيدرنا كف الفاطم والزهرة كف الحيدر هو للحم التأويل وهي سورة الكوثار والله حادرنا حادرنا كفو الفاطم والزهر كفو الحادر هو للحم التأويل وهي سورة الكوثر يتزوج النور النور بارين العلي قرار والله يتزوج النور النور بارين العلي قرار ها خوتها ها خوتها والنور تزوج من نوره والنور تزوج والنور تزوج والنور تزوج والنور من نوره والنور من نوره والنور تزوج والنور تزوج من نوره هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته